يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتنع إن الله أن تقولون ما لا تفعلون يَبرَمُقْتًا عِنْدَ اللهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا صفن كأنهم بنيان مرصوص. صفن كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم وإذ قال موسى لقومه يا قوم يا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ يا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إلَيْكُمْ إنّي <تصفيق> رسول الله إليكم <تصفيق> مصدقاً إنّي رسول الله إليكم مصدقاً مصدقاً لما بين يدي من التوراة مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا فلما جاءهم البنات قالوا قالوا هذا سحر مبين قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم من من افترى على الله الكذب وهو يدعي إلى الإسلام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 يريدون ليطفئون الله بأفواههم. يريدون ليطفئون الله بأفواههم. والله متمنوره ولو كره الكافرون. والله متمنوره ولو كره الكافرون. هوالذي أرسل رسوله بالهداوة دين الحق ليظهره هوالذي أرسل رسوله بالهداوة دين الحق ليظهره ليظهره على الدين كله ولو كريه المشركون ولو كريه المشركون يا أيها الذين آمنوا هالأدل لكم على تجارا تجارة تنجكم من, من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون. وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأمفسكم. وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأمفسكم. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار جنة تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنة عدن ومساكن طيبة في جنة عدن ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وآخرة تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين كما قال عيسى بن مريم للحواريين من, من أنصار إلى الله من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل. فآمن الطائفة من بني إسرائيل. وكفر الطائفة. وكفر الطائفة.